ما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ودهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه ان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 تَمْلِ تَبْلُغُ أَشَدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِمَّ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَمَّا بَتَتْمِعُ كُلُّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاب صارا والمجوس والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسطود لهما في السماوات وما في الار والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب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 ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأدن في الناس بالحج ياتوك رجالا يأتوك رجالوا على كل نظام ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بائسا فقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت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 هو ايه به الريح في مكان صحيح ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فان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 ايذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن رزقناهم ينفقون والبهنا جعلناها لكم من اشعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها صوات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 فَتوكَّبِّرُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ان الله على نصرهم لقادر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرا وليانصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره اللَّهُ لَا قَوِيٌّ عَزِيز الَّذِينَ إِنَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ, الصلاة وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَأَيُّكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ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 الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ يُخْرِجْهُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يَضْلُلْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ صِرَاطًا مُّبِينًا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النساء نَهَار وَيُنْجِ جُنْهَارَ فِي اللَّيْل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً اللَّهُ نَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن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 الانسانا لكفور لكل امه جعلنا ما سكنه الناس كوه فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك وادعوا الى ربك ان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 ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسنبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ضاع الثالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز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 قَجِهَادِهِ هُوَجَثَابَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملة بيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفيها ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه وتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النعم No